وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا ولعبا. ذَلِكَ بأنهم قوم لا alkitabahal tankumuna minna illa an amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila min qabl wa فركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مسوبة عند الله مَلَّ عََهُ اللَّ وَغَضبَ عَ لَْ وَجَعَلَ مِنْ غُمُقِادَ ثَوَخَانزيرَ وَعَبَدَ الطَ أُلائكَ شَأُّم makana wa adalla an ودخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون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 بَانِيُونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ Rullet, aidi, him, waluinu, bima, kalu, baliada, umabesutratani, um, fiku وَلَا sha, wala, jazid, مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُيُورًا وَكُفَّرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَادَ وَسَوَّى الْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ القيامة.